وتبكي على ابي الحسين حالها يا ايها السان حائلها يا اهل اهل العلي لا يا وعلى قران جل مراد بصف المحل يقلبوها انا ما شفت قبل عليل بلفراق لو وعوها ما شفت قبل عليل على طفل مثل تمر مرى يا اهل جدتك طه يا طفل مثل الوعات يا طفل مثل الوعات بالمرض اخرى جبوها جسمي من المرض واصفر اللون يا أمو يا. وانا كل ما يا رايم ويجوه هذا حاله ما وحق الله يهون واللي بدل تصير الغياب والعدهم عليل ما يخلوه وحده ودمعه يسيل بو يا بس هل العنذار هم شالوا بليل ولا دروا قلب العليل أشلونها قلب العليل يا يا يا شلون على درب الضيع بويا انا لا على درب الضيع Thank سلام يا هو يا مزاركم اغلى من السواح اي ولت بقدوي لي اي, أي, أي, أي, أي